سنين عمر اللي فاتوا عن قلبي الزي عليه فين ريحه ذكرياته لي سايبني لوحدي كانت تحت امره قلبي والله خساره فيه مش هسمحك روح يا ظالم الله لا يرضى علي على كان يخطر في بالي يحصل كل اللي جاء جت منك لي يا غالي وما من الزمان كانت تحت أمرك قلبي والله خسارة فيك مش هسامحك روح يا ظالم الله